فيا خيل الله اركبي ويا ارض الله اشهدي انا بحال القول قبل الفعل نقول جند الله معنا الله معنا الله مولانا ولا مولى لكم ان قال الكافرون اعلو هبل اعلو صليب قلنا الله صح النفير فلبت الأبطال ومضى الثلاح رجنان رجال صح النفير فلبت الأبطال ومضى الثلاح رجنان رجال بالله در يا الهوى والمال لم يفنهم لم, لم يفنهم, يفنهم عسف السجون ونارها كلا ولا كلا ولا قيد ولا أغلال فلأسرجوا خيل المني <سرع> بل اسرجوا قيل المنيه والفداء لولا <سرع> دربهم وبلالوا بدمائهم صاغوه مجدا في الورى <سرع> لا شهاده نعم ما قد نالوا بدمائهم <سرع> صاغوه مجدا في الورى نال شهادة لا ما قد نالوا ولكهم في الخلد راض عنهم وعن ولو في تلك ما نازل وما نالوا صاح النبي صاح النبي صاح النبي صاح النبي بكون في في ليل تجال لكنهم يوم الصبح يوم الصبيحة زلزال فكن في في ليل يوم الصبح يوم الصبيحة زلزال عجب لهم يتفقوا فترون إلى الهدى ورقوا على شم الجبال جبال شهداؤنا يا ليت شاري نلتقي عند الملك وتنجز الامال نلتقي عند كل هؤلاء الشهداء لا تجدهم يلغون ولا تجدهم يفرغرون اعمالهم شغلتهم عيوبهم الهتهم عن عيوب الناس وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس فاقبلوا على الله وعذبكم النيات واخلصوا الطويات حتى يتخذكم رب الارض والسماوات عند المليك وتنجز الامال صاح النبي صاح النفيق صاح النفيق